الحق وما أدراك ما الحق كذب الثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد لَكُ بِرِيحٍ صَرْصَرِ النَّعَاتِيَةِ سَخَرَهَا لَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِيَ وَثَمَالِيَةٍ مِنْ حُصُومٍ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَكَ أَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ قَوِيٍّ فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالقاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية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 هلك عن نس القانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلوكوا هو كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحذّ على طعام المسكين فليس له اليوم هنا حميد ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئ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 طَعْنًا مِنْهُ الوتين فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَذِكْرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لنعلم أن منكم مكذبين. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ يَقِينٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ